بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحنا قبلنا آيات الشهادة سورة الحشر سورة هذا قلدي النظير في صلاة يالهذا الهيئ قلاد المؤمنين توما إن ملاين يذهب النظير سدرب كيرين يكون مما لاين إن إنه قلد حوتكو عربته أي كحينيان مآني ملايين لكن عبسيبو الله كوتوري ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء قحضها دون أنكو واجب لعذبهم في الدنيا ذكو عذاب لها في الآخرة عذاب النار ذلك عذاب كاسب أنهم يقول شاقوا الله الله الخلافين والرسوله ومن يشاق الله اللقفكي خلافة فإن الله سديد لها ما قد waxaad goysaan oo milina tan timir wanaagsana aw taragtumha ama aad ka tagtan qaayimatan iyagoo taagan ala asulaha gunteedii ku taaga fabiidani ilahay ilahi idankay siwoyaan iyo wali yixdi al-fasiqina inu alla fasiqinta dulleeyo wama allah wihi allah u soo dhiciyo u soo celiyo ala ah u ama umma idan ku weerade alaydu ismi khayl far dollar ka allah allah yusallidu qudrah kusifa ursi chi salama yasa qof ku doono allah baan nabiga ku dinay wallahu alal kulli shay'in shay'irka kulli ka karu waahayid qolalata ibn an nadir wa akhi nabigu u heeb pe waqtiga qab qadiyadu lacay sana wa sanadkii afraadii hijrada wuxuu di yahay u dhaxaysa iyo ahsaab uu sanadkii sadhaad عليه وآل <سؤال> محمد إفساد خنوات واد نهياد وضد كواجود جديدة عيدك يبانا إفساد يا تلو جيده أجر بان كهلينه ما سيدنا بان كهلينه أيضا سيد الدكتور مركي وحجيده هيد جيسان يوم وحجيده هيتاعنا وتقطع كسان اللي هاي ina dadkan oo dad iyaga ka baqay ahayn bay Allah subhanahu wa ta'ala ah ee la kuma idaan kuma weeradin fardee iyo geel toona laakin Allah marka macnaa waaye fayya qaniima jirta suuratu lafa alqaniima qaniimadu waa waxi dagaal lagu helo fayna waxa layda wixii dagaal aan lagu helo gaalada intay baqato ay cararto dagaal aan lagu helo marka isku xog mu qaniimada waa Omaisha buwajera lida. Ota raktu muhaa, ammaa, kattak, tenka, ima, ten jedotagan. Allah usulja, guntedi, fabi idin illahui. Illah iba selahdona jo, illah iba ralli idin kaa. Iden Allah haa te williba, uha iba kallai kutittu, awaii. Io li usoil fasakrina, fasakrinti ini dulwe. Io li usoil de gudu, udi ibertoadilla charajo, uinah dikarin. Ja maa fa Allah huusi, alla, ussur elijo, ussur de elijo. Allah herra usulikissa usur elimoinumkua Femme ujefteun kuma idän ailsanin, o kuma idän iryonin o kuma uiranin. Alhe dušte min kai lefardon, vala rikabin gelin o kuma idän uiranin. Välkinnä Allah Allah yusallid o kudera, rüssuše rüssuše alama isaa uffkuddon. Yo Allah kudera rüssuše. Wallahu allana ala kulle shiin shiilarka kulle. Qadineuka karu yio. Allahan Babiliah Muhammad kudera yhudi, o kaaet kaisi. Allaha Subhanu wa Taala shi walbu karan. ما أفعل الله وحي ألا وسوعلي على رسوله رسولك ومن أهل القرآن ما قالوا إنك وسوعلي خي نقاع يفتد يخيبري فلله ألا وسوعنا ذي يولد رسوله رسولك الله يولد ذل قرباع قرابط كوه صاحبك آه ولي تما أгонته والمساكين كوه أمحبه سنين ومن السبيل كوه صعطا ما حاله أгонته مساكين ثالوث يلايني كلا يكونا سوء أو أهانين ماكذب دول لتنكذب حواري بين لقني أيه أمي كوني كم هذا لهذا داتكم فرصة الله سينوح جانت اللوجلني سبب وما أتاكم الرسول الرسول الله وحيدين ليمن فخذوه قاتها وما نهاكم عنه وحيد كن هينا فانته كن هينادا وتقول إن الله على شديد العقاب العقاب تيش ayada fayi wixii nabiga feeho galada uga soo dhacay oo galadu ka qaradeen oo galada laga qabsaday oo dagaal lagu gelin nabiga oo arimaynaaystay qaniimada ma aha marka ali iyo rasuulka ah waxa weey rasuulka oo arimayn way marka wu xuseenaya qaraabadiisi iyo aqoonta iyo masaakiinta iyo dadka baahan buuxinaya waxa dadka baahan shaqabuur baa loogu sameeyo tii hadaan kuwa qolo waxba farax gelin weli ganaacsiga bilaaban male si ay yelaan male marka aqniyadu bukhudda xwareegi liya goob ka la iibsani marka aydana waxay tilmaamaysey markuu nabigu muhajiriintii buuxi weli fuqraayda waa jira inuu booseenayaa waasid markaa saaliin kaalaya wax dagaalad ku gashayno xoolahan dagaal ku soo ridayeen may tii nabiga ilahi ma afa allah annahu quldi la sheegayo ma afa allah allah u soo u ala rasuuli ta نظير اي خيبر اي فدك اي وكوا فلله الا الصلاه وللرسول ايغا او ارمن با لا غودا اي ولي دول قربا قرابده كو صعيب كو مهاجيرينتا اي وليتا ما اغونتي ولما سبيل الدات ك يكون دي شو ومنكم يدك يدكم منها وما أتاكم الرسول رسولكم وحيد قات وما أن عنه وحيد كنا هين فأنتم الله علي إن الله علي شديد العقاب العقاب تيسك يا أذكر هاي غبت بانبيك أوثمت عليه السلام كبرني كذي بادن ثاني عبد الله بن مسعود بيتوت توحيتي لنيهم نكاي xagfarabadayna in aan ku guursano ilayhi hadaan dhinto ninkaygii de jannada ma isugu tagayna yeyti ha buli xaqiiqad ku aragtay bay tii ayadu noo soo dalisadeyo wixii nabigu idin sheegay oo qaata wixii kanay in azwaajta fi fiican istaal Ali marka aayadu waa aayad ajeeba wey waxa nabigu نوع الدنيا هذه شرعية وانقادنين وحديدا إنما له وحيوا جنة هين وانكشوك سنين مركواح شرعي يكون نقيس وانا قل لكن حمار مركين قطه قبل اهمه هو الدواني قبل اهمه هو الدواني هديات اد اللي تليه دواتنا وما اتاكم الرسول ورسولكم الحين لي ما وما اتاكم الرسول رسول الله وحده في قدوه قاتل وما نهاكم عن الوحدة كناهينا فانتو كناهين هذا وتقول الله الله كبقى إن الله على السديج القابق قابتي سكاي تان تايوين للفقراء أبو فيو سونادي الكهرباء لقبد اللي مكعبت اللي نام فلله ول ولذ القربة هذا سال لقبد دنيه ذ القربة هالشاعي مساكين تالشاعي وفق ردي مهاجرين تأهدوني وحويي نبيكم باو أرمينا يا سيد قنيمة دم lil fuqaraa wa busuqnaatay ghanimatu aw fa'al lugmagaabo almuhajireen usoo hidroday alladheena muhajireen tu akhrijoo laga soo saaray min diyarahum guriyohodi iyo maal muulahoodi markali ka soo dhaqaaq kumiye yah wax ay hanti lahaayey yabtakuuna iyagu dalbaaya fadlan fadlu minallahi allahi iska hatay iyo warduna rashaa haddadbaya inuu ilaahay salikannu allah alagu gargaariyo rasuuluhu وجهات كتير لو واحد أسواق يعني دين تعالوا وينوا قرجالنا ولكن كوا سومس قدقون كور فانت شيء للفقراء ده وحنا كبد الليل ولذ القرب كبد الليل ذ القربها الاشياء جيهم يا مساكين تلاشياء جي ابن سبيلك الاشياء جيهم وفقرادي مهاجرين تكل قدوا وصاقير بعد دجيسية وهذا wa annayankii guriyohoodi iyo maal koodi hal mar ka soo dhaqaaqay ala dirti uga soo dhaqaaqay iyagoo ala rido aan kar taadinay oo ujeedadoodu inay u ku nabiga wa sidii isagaa arintay isagaa iska lil da almuhajirin alladheen wa ويسرون الله لوجر قارئ ورسولهم ولكن قوته مساعدين كرنت سجوي والذين كوي الدبوعو الداعر داره جلاد كوي الدقي وأأمن كان ليمد من قبلهم مهاجرين تكره يحبون ويجعلين من هاجر قفكو سهجرة ولا يجدون كلمة في صدورهم قلب حاجة وحاسدا كون ولا مما كي ay ku xadsan u tuulasiyay ganimada lasiyay fi'al lasiyay waxa ay ku ma jira kuwa way yithruna way kala dooranayaan ala anfusiina aftooda walaalood bay kala dooranayaan naftooda intay ka haba kusugnaato bihim iyaga khasaasathu gaacho haba kusuna ansar si sidaa loo ansar ansaru rasuulillahi saasalo amanay qoladiy madina degay daaru hijra degay muuminiinta ahaa iyo muhajiriinta kama hormuunobay cid ala cid u soo jirto way jecel yihiin qalbi go'doona wax hasadnimo ah kuma jirto waxan muhajiriinta la siiyay lugu gaariyay waxa sidoo kuma jirto naftooda waxay ka dooran dadka haba gaajaysan iyo go gaajaysan waniki ninki saaxiibiga ansariga ahaa yu nabigu wiiwo ninka ma niba ilaana qaadi haaskiisu buu keenay namaxaday waxa أعلن تالحاس كما ذد دالي سو، يعرضي أنت هذا ذد دالي سو، و بختيش أو افتين كبختيش، سدي وحني أكلق عنتا دقنقات، نكسيدي وهابك يكون عنى، مركز لا من قبلهم مهاجرين تكهر، ما كوجود تجار يحبون وحي كواسي من هاجروا قفقيه سو جلوه إليهم حقوا ظهروا كفر حسينين ولا يجدون كهل مهيان في شدورهم قلبيا الكواذ حاجة واحدة هذا ومحيا أي حسين مما أطوم هاجرين توحليسين أي كهريين ويثرون ويكلدوا غير كواذ على أنفسهم نفترض ولو كانوا بهم خصاصة قاچب هكوس ومن يوق الشح النفسي نفتي سب خيل لماذا قفقيه إلى اليوم فولاكوا سوم المفلحين ويقول يستن yoonin u yimid Umar ibn al-Khattab wuxuu yimid oo xulay warbaxilmada quraanka ku sheegi tan ma aha baaxilmada quraanka ku sheegi wa inuu dadka u quri waayo xog laga داك هكلا نو أمره بخيل ما بخيل ما دون الله حقه لنا هذا يس تون ومن يوقفك لجاي لليه لجنة بتجي يسوع النفسية نفسية نفسي سب خيل ماذا هذا فولايك هو سومل بفلحنا كوا جولي س تون والذين كوا جاوي من بعد من ربنا رب قيوم اغفر لنا أننا نورناف والإخواننا والله يانا أورناف الذين والله له bil imanki ki iimanka nagaga horay wala tajalha yeli fi qulubina qalbiyaalkayaga gillaa xigdi lil ladina ku aan u xiqisana aamun u fumeey rabana rabagayo inaka adigu raufun kana xariisa tahay rahimun haris, wa taabiintii muhaajiriintii wa la sheegay ansar siina wa la sheekoon wa taabiintii marka waxay wadad wadada inoo furaysa dadka walaalaha ee muslimiinta ka horaysay haa u duce iyagana u duce wadadoodiinahay dadka ila xaq ah markashii ciicada balmeysay soo barbardhig markashii ciicada ciicada soo barbardhig labadi khaliifey nabiga ye sanamay quraashim baydi way lacanadayaan quraankii waxa yidheen waala ali bin abi dalil magciisa ku inta dadkana qolada qureysha ka goysay been iyagu Cali kuloo qala waxa ay suubay ka waran marka in la amaano oo la jeclaaado oo loo duceeyo way kaliya masalada jirto oo ruuxu dadka ka horreeyay ama ruuxa kulowqti dalal dalal karto دلل جادوي ذا ده ذات كوشك أو أبون الله إنها سارية ويحييها أنكشان والذين قوة جاوجي من بعدهم قوة ضباط ما يقولون وحيدك ربنا رب جيهم اغفر لنا نورنا الأول إخواننا وللهي ال الذين نوجه الرجيم بالإيمان الإيمان كنوجه الرجيم أو صحابتنا بجها ولا تجعلها يلين في قلوبنا قلبيال كي غلا حقد يتبغضها lil ladina kuwa an uqudisanahu wa alaysanahu amanu rumayay rabbana rabbigay inaka antu raufun kana kharisata irahim lamadubawa naharisar rauf wa utridway libatada yuka ka ilalinaya rahim wasada marka dadki wa keen nabiyyu sallallahu alayhi wasallam khayr qarni wa qarnu sahaba thumma ladina yalunhum qarnu tabi'in thumma ladina yalunhum qarnu tabi tabi'in Oka. sida sunnawi ألم ترميوغاتي علمي مواسو ومقاري إلى الذين كوئي نافقوا ومنافقوا يقولون حالاء كليهين لإخوانهم ولا لهو الذين ولا لهو كفروا قالوا ومنه الكتاب أو الكتاب لين خرجتم هالدين لا إذن سارو لإذن معكم إذن كمعنا وارراعنا ولا ندعو كي مين فيكم إذن كحقين أحدا أبدا قفكي يعني وأن الله دقال ميرا مين وين هذيلا لا تجعلمو لأن والله ألا يشهد إنهم يقول لك هذين بن علي يهينوه أي نوحوق قرجالين قال <سؤال> سبحانه وتعالى قلنا يومك عبد الله بن أبي بن سالول أقتاجي وحولي هاي حب حينا أن جا قاعد نسينا I xisay oo idin ka saartay guriin ka yeelimin hadii leedinkii la dagaalamaanu idin la dagaalmay idin siin marka dad farabadan oo fulayaala yaagal madii muujisan kari waay markaasa لن ترمينا عن علمات المتحدة إلى الذين يتحدثون من المنافق يقولون إليهين لإخوانهم ولا لحظوا إليهين الذين يتحدثون لهم ومن أليل كتابة ويهودية لن يتحدثون هذا الذي ساره ونقولون الذين ساره لن نتحدثنا معكم معنا ومعنا وإذراعنا فيكم في قتالكم أحدنا قفنا أبداً wa yuqutiltum hadhiila idin la dagaalo weera liidun ku qaadana lana sunanna kuma idin gargaari gacan wallahu alla in yashadu wuxuu ogyahay inna mulkadiin beena la yali in gacan siinay la inu xirjoo hadii ahlul kitaabka la saaro guriyooda laga saaro la yaqdijuna munaafiqiin bihim hayaan mahuood wala in quutilu yahooda hadii la la dagaalamo la yaansuruna u gargaari mahayan wala in nasarum hadii badal ka galaan ay waan u ليؤولون الادبار الدبدي الجاهدين يا ثم الله يسرون اللوجر جار مها يكوأ يكوأ لا أنتم إذنك يا أشد كاذك فهبة الحجة عبسا في سدوري من قلب من الله عليه وإلهي أنت كعبسنا يعني أنت إذن كعبسنا بكون عبدا ما ذلك عبسا على سبأنه يجو قوموا إلى يفقون وحمة فهم سنيه الله سبحانه وتعالى في الحديث الصارم قل ذا أهل الكتاب كا منافقين تمراعيا way khaga bixeen hadii la la dagaalamaan u gargaari maayaan hadii ba ay u gargaaraan oo dagaalka la galaan wa filayaalo way qarari marka kuwa wax u gargaaramaa le kuwaa wax u gargaaramaa leen furju hadii ay lu kitabka laga saaro guriyahooda la yaqrujununa munafiqin tubiximayaan ma'ahumooda hadim yahooda la la dagaalamo la ya suruunahum munafiqin tu umu gargaariya walakin nasaruu ثم لا يولن الادبار دبد جيدين سوما لين سرن لو غرغاري مر مركا لا انتم ايديك اشد كذا اذ كهبته عبد في صدورهم قلب غودم من الله عليه وساء الله او بقيا يس يدينك يدين كبقي با كوكمد بقيدا يفولينماد مخاكهن ذلك ارينتاس با انو بيسما قوم لا, يفقون لا يقاتلونكم اذن لا على جميعا ايغو Yehudu Yakuan Kuan Munafrin Tatona, la Nakati Lunuk, Ital the että Jame and Yugu with Chida. Illa Fikura and Megalo you know Hassan at Odan, Omega Jududin, Yidar Gedash in a Kukabadan Mouy. Basum dip called Banum Dehadoda, Shedidum Adia, Yaga Dib Tasabu Kalbi dalika daqan xumadaasi baannu sabab anahum iyagu qowm qowm oo ila yaaqliina subhanahu wa ta'ala idhin lama dagaalamaan munafiqiinta iyo yahuuddu tuna idhin lama dagaaba iyagu wada jira ila inay gabaad galaan magaalooyin deereen iyo meel jira dabayagaalaan mooye kuma dhacan inay idinkee la dagaalamaan dibaatada iyo watudaran. ay isku hayaan وحاط أملايني إن يودكيران ودذ وذا صعلو في جرد أدمودي قال بقول إن ما في جرد كانوا آمن سياح محاصدا لا يقاتلونكم إذن لا تجعل من ميان منافقين اليهود إلا في قرآن مقالين مي محصنة الله عظيم أو من وراء جذور جذاد ذبده مي باسهم بيكود بينهم يقدح ضلا اسكو هيان شديد كي jamia anini wada jira wa qulubum qalbi yakadu shata way kala taksanta muwafaqamali dalika kala taksanta ay daqan xumadaasi yaanu sabab aanan umu yoo qoomu ila yaquluhu waxba aan fahamsanayn masalhum sifadadu marka ka ku sifadodi way min qablihi yakori qareeban bar dooy yahudi dooy hore amrihim والمعوار هذه عذاب العذاب اللي من المليء من الحنوشيه، كون هذا رهبان النظير، وحيلميدهن، كويه هالرهبان غي نقع، كويه هو ده لقهي، عبد الله بن سلام نقي مسلم كاه، غير كود، يدث كيهوري الله عز وجل، أم كوا سأمر كودي ندمي وحوي، فكرة ده يماملكي أي كودك من، نبكي كسر عادي ما كودي، وفكرة دي أي كودك ما يه، يا إلهي النبي كودد وتعالى. مثالهم سفظاء قوان، هيبنوا نضيرة، كمثالي الذين كانوا سفظاء من قبل مكورين، قديم وعديدوي، وربنا يقين قاع. دعو قواس وحيده لما يوبال أمرهم، ما ملك يبغى إلهي مادين نبكي نبكي سبده ويكسو جاري، ولو معه ذعذاب العذاب لي من ملهم الحنوتية. مركم منافقين، أي يهود السفظاء، وحلي لهم مثالية نشيدان طوف kama sali sheydanali sheydan sifadii oo kala قال id wakhti qala u أكفر lii فلما كفر u ku yidi u kufur gaalo fala ma ka far marku gaalo bay qala sheydan ku wuxigni inni anigu الله bari baan ka min ka adiga haga inni anigu khafullaah allah ka abasan sabal aalmiin aalmi yoon ala caasiin oo meel uu ku cibaadaysan jiray lixda ka samayshay daa wax walba sameeyo wax walba sameeyo kari waay gabadh markaa qurux afar wiil oo walaal ah ayuu shaydaankii taabtay oo waalay gabadhiiba waalay walaalay hadbuu tago wuxuu ninkaasoo hadda weeyay u geeyay gabadhiiba ninki loo keenay adigoo markii ninki ee gal umbu gabadhii ishi ku dhacday wax ka badan gabadhii inta uu soo dhaadacay oo bu urka ku inta ku aas bu ugu ninkiiba dilay intu u reeyo meel hablay ku aasantay arooti bi wiilashii soo la yimaada riyadi isagii ba loo yimid allo suudda dadchini warwarkan ba laye markaas ay waxay damceen inay boqorka u geeyaan انتي لميرسيي يا لديل نيكي ليخنان سنونه الى اللعابد يوي وان نيكااس ماركا كووانا waxay lamidihiin منافقينتو kaasoo kale lamidihiin يهود انتهي كو يراحدين وانو ايد لا دغالمين وانو ايد راعينا وانو ايد بدبادينينا يا ماركي فنتي اي غاداي ييديبو جوكسيدان وما بيمن يهود كو اسي لاميدي الشيطان الشيطان او كلووي وقت ثقال falamma ka fara markuu gaalobay qaluhu diin aanigu bariin bari wanka minka xagaada ina anagu khaafullaah Allaahu ka a'baal al-'aalamiin yaani ku yabe ila markar qoladan munafiqiintu waxay la soo kale inta yahuudidu raadeen anaga idin raaciye is markay la برصيصة أنهم يجو في النار النار صدحذيني خالدين يجوا كواري فيها الصدحذين فكان وهو هذه عاقبتهما شيطان كي ينكول مي عجب يجو في النار النار صدحذين خالدين فيها على كواري وذلك سبع سنة جزء الظالمين أبل كيسيون قفكتوا الظالمه وحق كبحي وحمال